السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا عساكم بخير نقرأ عليكم كتاب جامع البيان في تفسير القرآن بارك الله فيكم شيخ محمد سليمان بارك الله فيكم عندكم القراءة الحاشية وصلنا لصفحة 152 الآية يسألونك عن الخمر والمنى. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأسانيدكم المتصلة إلى جامع جامع البيان في تفسير القرآن نعلم اليجي علي رحمة الله قال يسألونك عن الخمر والميسر أي تعاطيهما قال عمر ومعاذ وسعد يا رسول الله افتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل ومسلبة للمال فنزلت والميسر مذهب. مذهبة للعقل ومسلبة للمذهبة للم... بفتح بيفت... الميم بارك الله فانهما مذهبة للعقل ومسلبة من المال فنزلت والمسر القمار نعم حاش الثاني والثالثة شيخ طيب قال ولما كان الخمر مذهب مذهبا للعقل لكن تعاطيه تعاطيه مفرج للقلوب المشتمعة في القلوب من من نصايب الدنيا ومزيح للبخل ومشجع سالوا عن تعطيه فقال يسألونك عن الخمر والميسر الآية وجيز وقال في الحاشة الثالثة قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر حتى لعب الصبيان أو لعب الصبيان هكذا حتى لعب الصبيان حتى لاعب طبعاً أقرأ, أقرأ حتى لاعب صوبان بالجو بالجوزي بالجو بال بالجوزي أو بالجوزي والوعابي إلا ما أبيحه من من الرهان في الخير والبرع في إضرار الحقوق وقال مالك الميسر مصرات مصر الله وميسر القمار مصر الله النرد والشطراب والملائكة كلها وميسر القمار ما يتخطر الناس عليه من الفتح فتح لا هذا ليس بفتح الباب للشيخنا هذا فتح الفتح البيان القنوجي آه, آه نعم بارك الله فيكم لأن مصادر صاحب الحاشية غالبها من الوجيز أو من الفتح البيان بارك الله فيكم قل فيهما أي في تعاطيهما اسم كبير حيث يؤدي إلى مخاصمة و الى مخاصمه مفحش و وهذا لا يدل صريحا على حرمتهما لانه مؤدي إلى الاثم لا أن لا أن الاثم يحصل منه والمحرمة ما في المائدة ومنافع للناس من كسب المال والطرب وغيرهما واثمهما أكبر من نفعهما فإن من فإن فإن فإن مفاسدهما التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما ويسألونك ماذا ينفقون لما نزل قوله فللوالدين والأقربين ساعة سأل عمر بن الجموح عن مقدار ما ينفق فنزلت نعم قال أولى أن يكون ماذا كل استفامية في موضوع نصب ينفقون كان يتنجوا بقوله العفو مناسب للسؤال وذكر منه قل العفو أي ما في فضل المال أي ما أي ما فضل المال هكذا قل العفو أي ما فضل من المال عن العيال أو ما فضل أظن قل العفو أي ما فضل من المال عن العيال أو أفضل مالك وأطيبه قيل إنها منسوخة بآية الزكاة وقيل مبي مبينه مبيينة أو مبيينة لا أدري كيف هو نعم مبينه بها قاله مجاهد وغيره كذلك أي مثل ما فصل وبيانكم هذه الأحكام يبين الله لكم الآيات أي سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده أو يبين تبيينا مثل هذا لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة لتعلموا زوالها وفناها وإقبال الآخرة وبقائها وإقبال الآخرة وبقائها وقيل متعلق بي يبين أي يبين لكم الآيات في أمر الدار لعلكم تتفكرون ويسألونك عن اليتامى لما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما النساء نساء آخره اعتزلوا مخالطه اليتامى ولا يأكل أحد معهم فشق ذلك عليهم فذكر ذلك النبي او فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت نعم فلو منه حسن نعم قل إصلاح لهم خير أي على حدة أو مداخلتهم خير من مجانبتهم او اصلاح اموالهم من غير اجره من غير أجرة خير هكذا من غير اجره خير وان تخالطوهم أي ان خلف طعامكم وشرابكم بطعامهم وشرابهم وقيل ان تصيبوا من اموالهم أجرة من قيامكم بامورهم فاخوانكم اي فهم اخوانكم هكذا فهم إخوانكم ولا بأس من الخلفه أو من إصابة بعضكم من مال بعض والله يعلم المفسد من المصلح أي يعلم من قصده الإفساد او الإصلاح فيجازي ولو شاء الله لاعنتكم العنت المشقة أي لو شاء الله اعنتكم لاعنتكم كلفكم ما يشق عليكم من المجانبة مطلقا دون مخالطة إن الله عزيز غالب يقدر على الاعنات حكيم يحكم بحكمته فيتسع لكم هكذا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن كانت لأبي مرثد الغنوي أو العناوي عندكم الغنوي خليلة خليلة مشركة فبعدما أسلم أراد أن يتزوج بها فنزلت والمشركات هنا عامة في كل من من كفرت بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن خصت منها حرائر الكتابيات بقوله والمحصنات من, المحصنات من الذين أوتوا الكتاب المائدة وقيل المراد بها عبادات الأوثام فلا يدخل فيها أهل الكتاب نعم وقال الحشية الأولى ولا تنكحوا أي ولما رخص في مخلفة اليتام الإصطحيم نهى عن نوع مخلطة المشركات فقال ولا تنكحوا المشركات الآية الحاشية الثانية المشركات قال أي عبرات الأمسان وجيز الحاشية الثالثة لكن خصت من الحرار الكتابيات خصت قال طلب عباس ومجاهد وزاق الجبال وغيرهم استثنى الله تعالى من ذلك النساء أهل الكتاب وذكر منهم ولأمة مؤمنة خير من مشركة أي من حرة مشركة كانت لعبد الله ابن رواحة فأعتقها ففارت أن نطها وتزوجا فطعنوا فيه وعرضوا عليه, وعرضوا عليه, نسيبة مشركة وعرضوا عليه نسيبة مشركة عرضوا عليه هكذا عليه وعرضوا عليه وليس عرضوا عليه نعم صلى الله عليه وعرضوا عليه نسيبه مشركه فنزلت نعم ولو أعجبتكم الواو للحال بمعنى أن أي وإن أعجبتكم بمادها وجمادها ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا وهو على عمومه عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي رجل مؤمن وإن كان عبدا خير من مشرك ولو كان سريا أولئك أي المشكلة، الفرق المشكل في أن الشركة دام يزيل جميع متحيذيله في ذيل من يعتبر الولي في نكاحه، في نكاحها نعم. وذلك عيل المشريكون والمشركات يدعون إلى النع الأعماد الموجبة لها، والله يدعو إلى الجنة والمعفورة أي العمل الموجبي لهما قيل تقديره وأولياء الله يدعون. بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تعظيما لهم بإذنه أي بأمره وشر وشرعه أو بتوقفي أو بقضائه ويبين آيات فيه. نعم أو بتوفيق أو بتوفيقه أو بقضائه ويبين آياتي للناس لعلهم تذكرون لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكر قال ويسألونك عن المحيض إذا حاضط نساء إذا حاضط نساء اليهود لا يؤكلون ولا يخالطون فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحيض مصدر نعم يقولوا الله بيان أحكام النكاح للمسلمين المسلمين المشكلة وفي النكاح شائبة للوقاع نسب سؤال زمان الرشيان ومكانه فقال واسألونك عن المحيض الآية وجيز قل هو أذى أي الحيض مستقذر فعتذر النساء في المحيض يجترب مجامعتهن إذا حبنا أظهر السلف أن وجود مشاكل الحيض فيما عدا الفرج ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الدم أو يغتسلن نعم شيخنا مستقذر أحسن الله لكم قل هو أذن أي الحيض مستقذر فاعتزل النساء في الحيض تريبو مجامعتهن إذا حبوا ولا تقربوهن بالجماع حتى يطرن من الدم أو يغتسلن وقراءة حمزة والكسائي هو يطهرنا دالة عليه سيما مع قوله فإذا طهرنا أي بالمال فأتوه بالوقاع من حيض من حيض نعم شيما مع قوله فإذا ظهرنا أي بالماء شيخنا حفظكم الله في شيخنا صلاح الدين في صوت نعم من حيث أمركم الله أن تعتزلهن منه وهو الفرج أو من الم من المؤت أو من المأة أو المؤتأ ماذا تقولون؟ الماتئ او من المأتي الذي حل له لكم ما هو القبل ان الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين المتنزهين عن الاقد ذلك الحائض وفي الدبر نعم انا اقف عشان الاولى لا خلاف الاحد من السلف ان غشيان غشيان المراه والجنس في <تصفيق> ذوره حرام لمن صاحبه هو الدرم في وسيد ان هما رضعان وهما ان قيل له ما تقول في الجواري أَيُمْحَضُ بِهِنَّ قَالَ وَمَا تَمْحِيضُ مَا تَقُولُ الصوت من قطعة الصوت شيخ أنا من من مرة أخرى. قالت حصن جئتم قالا يأتيها في قال الشارح قال الشارح نعم. أي في الدبر ثم وضع تصريفه قال المضري المضري أن صحيح أن الوهم إنما هو من ابن عمر وقد حكم حكم بكونه هو من ابن عمر وأحمد ابن عمر بعاصب المفسر ابن عباس انتهى كما في صحيح البخاري. نتائكم حرث لكم أي مزرع للولد فأتوا حرثكم مزرع الولد لا غير أن شئتم من أي جهة شئتم مقبلة أو مدبرة لا كما قالت اليهود إن مجامعة المرأة من دبرها في قبلها يجعل الولد يجعل الولد أحول ودنس عند الله نعم ما هو عمى بخير المسلم ان قوله تعالى نساءكم حاصل لكم إلى آخر نذرة رد اليهود أو عن يهودي جابر وهم عمر جابر الثوري وهم رووه عن جابر هكذا وقدموا لأنفسكم ما يدخر لكم الثواب وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسمية عند الجماع واتقوا الله في معاصي واعلموا أنكم ملاقو فاحذروا عن الفضيحة فاحذروا عن الفضيحة وبشر المؤمنين الكاملين في الإيمان الذين اجتنبوا المعاصي ولا تجعلوا الله عرضة اسم لما يعرض دون الشيء هكذا آه طيب ال نعم. لأيمانكم أرادوا منها الأمور المحلوف عليها الأمور المحلوف عليها من البر والتقوى وهو صلة عرضة أو الفعل يعني السابق, السابق هذا لما اسمه لما يعرض. نعم، سلام عليك. أن تبروا وتدق وتصدق بين الناس عطف ببيان، بب... عطف بيان للإيمان، أي لا تجعلوا الله مانعا لما حلفتم عليهم الخير، بل افعل الخير وداعا اليمين كما قال السلف، كما قال السلف في معنى الآية لا تجعلوا لا تجعل الله عرضة ليمينك، لا, لا تجعل الله لا تج لا تجعلن الله نعمة، صلى الله عليك. لا تجعلن الله عرضه ليمينك ألا تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع الخير ويجوز أن يكون اللام للتعليل أي لا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به ل أن تبروا وقيل والعرضة بمعنى المعرض أو المعرض نعله المعرض للأمور وأن تبروا علة النهي أي لا تجعلوه معرضا للمعرض معرضا للايمان فتتبذ فتت فتب تذللو ماذا تتبذلو بتصرف الحديث فتتبذلو فتتذللو بكثرة أراد فان, فإن, فإن مجترئ على الله وهو غير متقي نعم الحاشية الأولى ذكرت ابن عباس بن عمر وجماعة لا تبصر أو وجماعة لا تبصر وصحيح وغيرهما عنه عن علي الصديق صل الله عليه وسلم على يمين فرضا غيرها خير منها بالكف على يمين ولفع اللذي وخير ذكر منه خرجوا خليه منه في في الايمان وفي مواضيع كثيرة من صحيح وكذا موسى في الايمان الحاشية اللي هو ذكر كف على يمينك وصنع حاصله لا تترك البرة مهالين بالحلف ذكر في, في الحاشية الثلث في ان الحلافه مشتركهن حاصله لا تكسروا الحلف بالله ليتكونوا مضرينا فعلى هذا اليمين على الحقيقه واللام المقدره في ان تب والله سميع لأيمانكم عليم بمقاصدكم طيب نقف هنا ولا نكمل لأنها تبدأ ب... لعلنا نقف هنا حتى يعني نبدأ من هنا في المجلس القادم بإذن الله تعالى باقيها فقط دقيقة على انتهاء ال... المجلس فقط الشيخ نحفظكم الله الشيخ صلاح الدين يبارك الله فيكم لو تنظرون في هذا المقطع تبردت حضر السبيل الناس يعني هذا حتى يكون الـ الـ الكلام واضح جدا صفحه 158 هنا عطف عطف بيان أطفوا بيان للإيمان أي لا تجعلوا الله مانعا لما حلفت حلفتم عليهم الخير بل افعلوا الخير ودعوا اليمين كما قال السلف بمعنى الآن لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع الخير ويجوز أن يكون, أن يكون اللام للتعليل أي لا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به مانعا لأن تبروا فقيلة والعرضه بمعنى المعرض أم المعرض للأمور ماذا تقولون هنا أو المعرض فقط هذه الآية ونختم بإذن الله شيخنا أجوز أن يكون أيوة فتجعل الله لأجل أيمانكم به مانعا لأن تضرر أيوة كذا وقيله م... العربة أيوة بمعنى المعرض المعرض للأمر. للأمر عندكم للأمر شيخنا أيوة أيوة وهذا اللي يعني أدى عندي للأمور بالجمع. م. وأن تبر علة النهي أي لا تجعلوه نعم فضلوا وعرضا للأيمان وتبتللوه بكثرة الحال فيه إرادة دركم نعم فإن, فإن الحلاف مجترعون على الله وهو غيره متق مجترع على الله وهو متق بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم أعمل. سعيكم وادام الله نفعكم وفيضوا من شيخنا حفظكم الله تبارك وتعالى نقف هنا ونستجيزكم بما قرانا شيخنا بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وبإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا في مثل هذا الموعد إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا للآية لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم بإذن أن غدا لنستكمل هذا الجزء سريعا بإذن الله خلال مجلسين على ما أظن أستاذكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام